كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله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 يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلا والله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين وسيجازي كلا بما يستحق وهذه الآية أيها الاخوه آية عظيمة يقرأها المؤمن ويتدبر ما فيها ويطبق وحتى الذي حاله ضعيفة ينبغي أن ينفق ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ويراقب الله تعالى في المال الذي عنده ويراقب الله تعالى في الإحسان إلى الفقير وأعلم أخي الكريم أن هذا الفقير الذي تعطيه نفقتك لو قبلت رأسه ما أديت له حقه لأنه يوصل صدقتك إلى الله تعالى فيقبلها الله تعالى ويضاعفها الله سبحانه وتعالى فهذا مثل عظيم على مضاعفة الأجر والثواب وإن العمل القليل يصبح كبيرا عظيما عند الله تعالى وإن الرجل لينفق التمرة في سبيل الله فتعظم عند الله تعالى حتى تصير مثل جبل احد نسال الله من فضله ثم ضرب تعالى مثالا يصور به حال المنفق ما له رياء فقال اي يود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار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 تجري في خلاله المياه العذبه له فيه من كل انواع الثمرات الطيبه وأصاب صاحبه الكبر فاصبح شيخا لا يقدر على العمل والكسب وله ابناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل فاصابت البستان ريح شديده فيها نار شديده فاحترق البستان كله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 والآخرة لعلكم تتفكرون أقول هذا من امثال القرآن ومن واجبات المؤمن التي ينبغي أن يتفقدها دواما أن يتفهم أمثلة القرآن وأن يبينها للناس فالأمثال تضرب للتقريب وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن عمل عملا فأبطله فيشمن الذي ينفق النفقة ويبطلها بالمن او الأذى أو المراءات أو التسميع وقد جاء التشبيه لتشبيه عجيب فقال يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وتخيل بستان فيه النخيل الباسق العاليه المرتفعه وفيه شجر العنب وهو الوان وما اجمل العنب اذا تدلى قال تعالى عن هذا البستان تجري من تحتها الأنهار وهذا اجمل المناظر حينما ترى الماء يسير في البساتين له فيها من كل الثمرات ربنا قد دشر في هذا البستان العنب والثمر لانه يت... يؤكل غذاءا ويتفكه به والتمر يؤكل تمرا ورطبا وبسرا والعنب ايضا يتفكه به ويتخذ القوت والتمر ايضا اتخذ قوت ثم قال له فيها من كل الثمرات اي في هذا البستان واصابه الكبر يعني هو قد بلغ عمره كبير يحتاج أن يذر عليه البستان بهذه الخيرات حتى لا يعمل لأنه لا يستطيع العمل وله ذرية ضعفاء أي له أولاد صغار لا يستطيعون الكسبة فأصابها إعصار وهذا الإعصار هو آية من آيات الله تعالى وهذا الإعصار فيه نار وهذا من قدرة الله أن الإعصار فيه ماء وفيه نار فاحترقت احترقت هذه البستان مع أنها خضره فيها ماء لكن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون اي من عمل عملا فأبطله ولذلك كل من عمل عملا صالحا فينبغي عليه أن يحفظه ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون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 ولو اعطي لكم ما اخذتموه الا اذا تغاضيتم عنهم مكرهين على رداءته فكيف ترضون لله ما لا ترضونه لانفسكم واعلموا ان الله غني عن نفقاتكم محمود في ذاته وافعاله اذن هذه الايه الكريمه فيها حث وجاء النداء يا ايها الذين امنوا وهذه نداءات القران حينما يستقبلها المؤمن يصغي لما بعدها لأن هذا العمل الذي سيرد هو من لوازم الإيمان انفقوا من طيبات ما كسبتم ما كسبه الإنسان ينفق منه ومما أخرجنا لكم من الأرض وذات الآن الأرض تخرج للناس المنافع العظيمة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي لا تقصدوا إخراج الرذيء من هذا فحينما تؤدي النفقة أنفق خير ما عندك لأن هو الذي تنفقه هو الذي لك عند الله تعالى قال ونستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه يعني لو فرضنا كنت شريك مع شخص وأعطاك هذا من حصتك الرديء أنت لم تقبله إلا إذا تغاضيت ثم قبلته فكيف تقدم هذا لله؟ فحينما تقدم لله قدم خير ما عندك لأن ما تقدمه لله تقدمه لنفسك ويكون لك عند الله ويعظمه الله سبحانه وتعالى وانظر الى ختم لا يعلم ان الله غني حميد فربنا هو الغني وربنا هو الحميد سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يخوفكم من الفقر، ويحثكم على البخل، ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسع، والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده. هذه الآية آية عظيمة، الشيطان يعدكم الفقر، وهو أن الإنسان إذا أراد ينفق تأتيه نفسه تحثه على عدم النفقة. ويأتيه الشيطان يحثه على عدم النفقة وأن المال ينفعك واحذر الفقرة وربنا نهانا عن هذا فينبغي على الإنسان أن يقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة وكذلك الإنسان يحارب الشيطان ويبتعد عن وساوت الشيطان وكيف يستجيب الإنسان للشيطان وهو يأمر بالفحشاء فإذا علينا أن نخالف الشيطان وأن نخالف طرقه وكل من صار ينهى أهله عن النفقه صار وكيلا للشيطان لأن الشيطان يعد بالفقر ويمنع صاحب النفقة من النفقة ثم قال والله يعيدكم مغفره منه وفضله ربنا جل جلاله أمرنا بالصدقه وأن الانسان حينما يتصدق فإن الله تعالى يعطيه قال والله واسع عليم فربنا هو الواسع الذي يضاعف لك اضعافا عظيمه على صدقتك وربنا هو العليم الذي يعلم بنيات عباده ويعلم بنسع هذا المال وفي هذا ملمح ما دام ان الله عليم بهذا فهو حينما امرنا سبحانه وتعالى بالصدقه لعلمه أن هذا هو الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي السلالة في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده ومن يعطى ذلك فقد أعطى خيرا كثيرا ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقود الكاملة التي تستغيء بنوره وتهتدي بهذه أقول ختم هذه الصفحة ومئتيان هذه الآية الكريمة في سياق الصدقات دلالة على أن أعظم ما يناله الإنسان في هذه الدنيا هو أن يؤتى العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح لأن العلم النافع هو الذي يصحح الصدقات وهو الذي يصحح جميع الأعمال، وأن الإنسان إذا اوتي علم النافع دفعه العلم النافع إلى العمل الصالح. ثم رغَّر بن قال وما يؤت الحكمة فقد أودى خيرا كثيرا إن الخير الكثير في تعلم العلم. قال وما يذكر إلا أهل الباب يعني لا يستعذ وينتفع بالايات ومواعظ القرآن إلا أصحاب العقول الراسخة.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 والسلف كان يقولون أخلص العمل يكفت القليل منه فعلى الإنسان أن يخلص في جميع أعماله أعظم الناس خسارة من يرائي بعمله الناس لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا منحهم وتناءهم فيأتي يوم القيامة ولا ينتفع من عمله هذا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن ينفق اخلاصا لله تعالى ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله ان يجعلنا من اولئك الذين تكون لهم اعمال تبقى تدر عليهم الحسنات في دنياهم وفي برزخهم حتى يلقوا ربهم هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين